من أن نعود عاجز عن صوم شهرين ويلان عن ولود المملوكي ويملكه ملكا صحيحا تاما ما فيه شيبة ويعتقه عندك ويزيه كفارة عنك عن, عن انتهاكه لرمضان لعادته وكامل جوز جازيع عنه ولعادته منها واحد ملذ كفران هذا الصقاع ظل منهم وبشرط يعود هذا المملوك ملذ مسلم ما هو العاد كافر ما عودي هالص جاء الاثنين أفضل منهم قالوا عنه شما هو أفضل منهم طعام ستين فقيرا عمنادم قال يقوم ويقبض منادم انتهاكا في رمضان انتهاكا واحدة عن عود إكساء أفضله يطعم ستين مسكينا بحيث يعطي مودا لكل مسكين أنا كل مسكين يعطيه مد وهذا عود يعتبر إن غالبا في عيش الطعام معنا هذا اللي هو الأكثر كل قبيل تنطمنوا زكاة الفطر فكما أكمانا وفضلوا إطعام ستين فقير مدان لي مسكين من العيش الكثير عن هذا قال أفضل عرفنا عن كفارة الصام عنها مخير فيها أصلا مخير من كفارات المخير فيها بين العتق والصام والإطعام وقال بعد هو هون عن أفضلها عن الإطعام للي يتعدانا في عهور الغير فضلوا يطعام ستين فقير مدهن مسكين من العيش الكثير وهذه العشالة عن الصم رأنا إن شاء الله لا ينتقلوا عن نشر هذا اللي قاله الحجزات هو اللي هو الدعيم الخامس من دعائم الإسلام الخمس اللي رتبنا فتنة الحديث وقلنا كذلك الحجزات هو واجب دليل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفار فإن الله غني عن العالمين استدلوا بهذه كفرة عن عن أمناد من إنكار وجوه الحج ورفضه متعمدا عن نعيد كافر كم عليه بالكفر وقتل كفرا على أن الحش عن قربة فعلية ذات إحرام ولها وقت معين وعن واجب بالكتاب والصنائع الإجماع وعن ناكرو وجوبه يقتل كافر وهو اللي عرفنا عنه قرب معناها عبادة عرفنا عنه له شروط وله واجبات وله سنن وله منذبات وله مفسدات وله ممانع معناها زاد مسائل يمنعهم وهي كامل الله وإن شاء الله أولا شروط والحج من قسمة إلى نوعين هي شروط وجوب معناها شروط بعد قبل لا بد أن تتغفره الإنسان إياك وجبه الحج اللي هي البلوء والعقل والاستطاع والحرية معناها زاد عن البلوغ وما يجب على الصبي والعقل ما يجب على حد فقد العقل والاستطاعة من هذا عاجز عنه يصبح ذاك العاجز عن مادة ما عنده من المادة باشي يسدد تكاليفه والله بدني مولي ما هو قادر عليه بدنيا يكساء ويذكره من مسقطاته والله زاد منه العاجز عنه المرأة إذا لم تجد محرما ولم تجد رفقة مأمونة تمشي معها عنه يسقط عنها بها اللي لا يحللها الصغر إلا بإحدى الشرطين لما تجدها محرما أو رفقة معمونة التي تتمشي معها إذن كذلك هذا النوع من الاستطاع وكذلك الحرية العبد ما يجبع إليه الحج الشرط الأخرى والله النوع الثاني من الشروط اللي هو شروط الصحة واللي هما الإسلام بلا يصح من كافر أولا و. وتوفر ما لشروطه وواجباته عود جاءه كاملين لا أخسر منه الحج يجب لا مرة واحدة في العمر أقل ذاك اللي يعود نافلة سنة إن قالها العمر ولذلك قال هو الحج فرض مرة في العمر الحج أولا بعد قاعد هو التوجه إلى بيت الله الحرام لقصد أداء فرض أو نفلي بعله وهو من عهد قديم من عهد إبراهيم عليه السلام لعمره الله تعالى بقوله في الناس بالحجيات كرجال على كل ضامر من كل بج العمر من العهد اللي حج البيت عبادة يتعبد بها الخرق ومنين الإسلام أقرها ونظمها وجعل لها شروط وأركان حار إذا قال هو الحج فرض مرة واحدة مثلا في العمر يمعنا في عمر الإنسان أركانهم عرفنا عنه له أركان إن تريكت معناها انفسد بعضها لم تجبر معناها ما هناك شيء تنقضى به الجبر معناها الإصلاح كيف عن ساد هذه تجبره بالسجود وهو أما اللي عنده واجبات تجبره بالدم الله ينحر زائلة هذا له جبر الواجبات غير الأركان غير عنده أركان أربعة هذه انفسد منها واحد بطل الحج كامل ولات الله يصلح ولا بدل يتحرى السنة المقبلة عدى الإحرام جديد وحج وأولا يعرف أنه وبعد قال أركان لولا لا تجبره عاقبا كذكرنا الواجبات اللي تجبره ما اللي يقول لنا باش تجبره قال فحج فرض مرة في العمور أركانه إن تريكت لم تجبري لأركانه صشنه قلنا له بارك الله قال الإحرام والإحرام يتألف من قول وفعل ونية القول النية بعد قاعد اللي هو القصد والفعل اللي هو الاغتسال والتجرد من المخيط واللبسه معين والقول اللي هو التربية هذه هم أجزاء الإحرام والعنصر الرابع هو البدء مثلا في العمل هو فعل أعمال الحج كامل معنا زاد عن حرام لا بد الاتصال الاتصالي بالأعمال الأخرى هذا هو الإحرام وكل مدج أي من جهة عندما كان تحرم منه ما زال له هو يبينه إن شاء الله يحرامه كيف تاكي الشائع الركن الثاني اللي لا يجبره من فسده السعي اللي هو السعي بين الصفاة والمروة أسبوع شواط بين الصفاة والمروة أو إلا يبدل حد من يعدلهم وإلا يعد حجر ذاك فاسد وقوف عرفة ليلة لضحاء حتى مولي الوقوف على جبل عرفات جزءا من ليلة الأضحى هذا ركن من أركان الحج وعمناد فاته حج ذاك فسد ولا تريد يصلح وهذا عند المالكية لا بد من وقوفها جزءا من الليل واليوم والمذاب الأخرى يسرون يستكفي فيها في النهار وعليه في الحاج يطيقيل على عرفات يصلي عليها الظهر والعصر وتمذم شمن المذاهب اللامنين يصلي العصر ينقسوا قيام ما شووا لهم المالكيين بعد يضلوا فماتية لان تلحق بهم صلاة المغرب ويتحقوا عن شاء جزء من الليل حدنهم ينسلوا من فماتية وعدن المستهلفة ولهم لا يصلوا بعد المغرب فيها غير بعد اللي يتموا على عرفة على جبل عرفاتي لنا يتحقوا عن شاء جزء من الليل هذا هو الركن الراء الثالث قف عرفة ليلة الاضحاء والطواف معناها زاد طوافو العفاظة اللي شعاق بهذا الوقوف اللي هو معناها الصبح مع الصباح منين هنا يصبح من هنا ويقف في مينا ويقفو بالمشعر الحرام ويرمو الجمرة لا يجو طوفو هذا هو الرقن الرابع هاي يضرك الاركان من قال لها اركان الحج بد من توفرها هي كاملة ودي منها اخسر ما يقدين جبار معناها ما يداول يخسر الحج لعرفنا عنه الحرام والسعي بين الصفاء والمروح ووقوف عرفة تجهز أم من ليلة الأضحاء وطواف الإفاضة هناك الصمسائل قال الواجبات اللي ما هي أركان وتجبر بالدم لا يعدهن قال الواجبات غير لحرامي بدم قد جبرت هذا بعد قام فرق بين الواجبات والأركان أركان لا تجبروا والواجبات وتجبروا بالدم ولذلك قال لنا بدم قد جبرت معناها جبرت بالدم أي وصلحت به شنه منها طلاف ومن قدم معناها عن ذيك الواجبات اللي واجبة في الحج غير تجبر بالدمي الأول ذكر منها طواف القدوم معناها عن الطوافات ثلاثة واحد طواف القدوم عند منينش حد قادم على البيت لأبد واحد قام من يصبق فيه وطوف حد انه يمشي من فم شور عرفت الطواف لا يعود يوم ثمانية والله يوم صبعة وراء حرام مثلا يعطي يطوف طواف قالوا طواف القدوم هذا واجب غير حد فاته والله خسر عليه يقد يجبره بدم معناها حرز ناقى والله يربحش الواجبات وغير الاركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي كيف تاكم ولي وصل السعي بالطواف هذا واجب مشي فيه ما معناها عن من واجبات الحج المشي في السعي وفي الطواف القادر عليه منادم كامل قادر يتواطى ويجبع عليه هي في الطواف اللي هو سبع أشفاط بالبيت و... ويمشي موليه في السعي بان الصفاء والمروحة ما يرتو أركب الطواف الطوافي عمناد من قبيل جاء البيت اللي يطوف به الأول ما عدل بعد الطواف عدل الأشفاط به اللي هو تحية مسجد مكة الطواف عقب ذاك بنين يوفاء الأشفاط السبعة يصلي ركعتين في البيت في المسجد يا بعوضه مقام إبراهيم الله ملي متصلًا به لا قرب له مكان قد صلى فيه إذا ركعتين لا يصلهم بعد إن قال لهم ركعتا الطواف انتهى تمام عن هذا عاد الواجب ركعات مثلا تبعات الطواف نزوله مزدلف في رجوعنا الواواجب آخر من واجبات الحج هو عن النادم الكبير وقف في عرفته إليه جاء جزء من الليل وانسل منها واجب إليه ينسل في المزدلفة إلا صلي فيها المغرب والعشاء جمعا مقصرا هذا يكسع واجب لي ينسل في المزدلفة هذا النسول حد فات إليه والله عجز عنه إلي تجبره بالدم أكوى نبيت ليلات ثلاث بميناء كفتاك من واجبات الحج واللي التي تجبر بالدم نبيت ثلاث ليالي بميناء ليل تأذش وليل تأذش وليل تأذش هذا واجب نبيتهم في مين بعد الطاع بعد الطاع في الإفاضة <تصفيق> إحرام ميقات من الواجبات التي تجب في الحج وتشبر بالدم الإحرام من الميقات معناه زاد فعل الإحرامي من المكان المحدد له موقت له وكأنه هنا طرح عليه سوار قالوا وذيك المواقف سنعاد لها عرفون كان إحرام من قاتل معناها من الواجبات التي تجب في الحج وتجبر بالدم إذا فاتت هي الإحرام من المحل المعين لكل حاج من جهته الجاي منها عدراه بيننا قال لك فذو الحليفة للطيبة قال عن المادم ماشي من عند الطيبة اللي هي المدينة المنورة عن واجب إليه الإحرام من المكان اللي قال له الحليفة ومن جاي من عند الشام كذلك يحرم من عند ذي الحليفة مولي واللي هو حد جاي من مصر يحرم من عند الجحفة وحد جاي من عند نجد يحرم من عند قر وحد جاي من عند العراق يحرم من عند بلدي ينقال له ذا وحد جاي من عند اليمن يا friend يحرم من عند بلدي ينقال له يا لملم ولذلك قام هو من إن قال انك احرى احرام ميقات عدل احرام في الميقات من الواجبات التي تجبر بالدم عدل لا يرتبننا على الميقات المواضع اللي يحرم منها قال في الحليفه للطيبه للشام ومصر والجحفه طرون لنجد لا تعرق للعراق وشأة مولي العد الواجبات تجرد من المخيط عن الواجبات التي تجب في الحج يجب فعلها ومن هذا انفات والله خسرت عليه يعود له جبرها بدمين التجرد من المخيط معناها أن يعود ما هو لابس شي مخيط يسوى هو الباس ويسوى ما يعود داير عليه شي مخيط وحتى كذلك ما يعود داير عليه بالعضو ما الله فيه ما ذلك تجرد من المخيط وكذلك التلبية معناها قول لبيك اللهم لبيك إلى آخره هذا واجب اليوم ومناد فاته والله صدري إليه يجبر بدم معناها زاد ينحر كانوا بدنا من العبل والله يذبح شمن الغنة والحلق مع رمي الجمار توفية كرعا من الواجبات مولي الحلق بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة وهذا الحلق وقته عند منين يطوف طواف الإفاظة هو ط طواف من الطوافات وعن ذيك الساعة واش بينهم شي ويحلق رأسه عاد اللي ولا عاد اللي مر أم اللي منه قليلا من طوله والحلق مع رمي الجمال كيف تاكموا من الواجبات التي تجب في الحج وتشباروا بالدمي رمي الجمال جمرات ثلاثة واجب رميهم في أيام معدودة مل ولا يبينها نزال توفية معناها زاد توفية رميل جماري كلهم لا يتعود ترطموا كلهم ترطموا أصبح حصياته هذا لا بد من توفيته وإن تريد ترتيب حجك اسمعها بيعانه والذهن منك استجمعها أرجعك وقال لك عنك أنت الإنسان اللي ها ما كتحج الدور إن الحج مرتب الفعل بعد الفعل والقول بعد القو استمع وزدهنا من كستجمع معناها زاد حضر ذهنا كالصقل وحضره ورانا لهن رتبوا لك ولكن يجي ترابا غنتن الله واغتسل رابع مكان لا يتمشي واحد من المدينة هذا فحرام لك لا يتحرم من المدينة يجي ترابا غنتن الله واغتسل كواجب معناها اغتسل كالغسل الواجبي لا لكن اللي تعدل في غسل الجناب عدل وهذا الغسل اللي هو وبالشروع يتصل معناها هذا الغسل وتواصل حال باش يتصل بالشروع في الفعل معناها لا من عند خروجك من الحمام قوم له في التلبية قوم ماشي وتو بعد في الحجره تقطع ولا دخل نمشي نرقبهم كواجبين وبالشروع يتصل ولبس ردا وازره اقبل لباسك اللي تعود احنا حرمنا عليك تلبس المخيط اقبل ما فيه خياطة وجعل رداء معناها ساديروا علم انكبك وبرموا على من قبلك علم انكبك الاخر يعود كأنه واحد وحده من ليدين وأخذ من تحته وحده وأخذ من فوقه حكما ووزرة معناها أقبل حولهم قد ذاك لا تزرت بيها أقبل من عند السرقاض إلينا الحق الركب الله بشرط يعود ما فيه خياطة ولا فيه عقدة فأكوه معناه البسري دان ووزرة نعليني وهذا النعلين شرطهم ولي يعود ما فيهم خرص معناها ما مهلود منهم أحدهم ووخذ من هجملها ولا أذنها والبسردان والبس وعزرتان عليني واستصحيبي الهدية لا قديت والهدية هو ما يهداري الكعبة ويعود من نوع الإبل والله البقر والله الغنم واستصحيبي الهدية معناها زاد شي صالح للنحر والله الذبح لا يتمشي وتوقف معاك في عرفته وترجع به وتبات به في مينا بأعرى عنك نستبيش المزدلفة مواقفك انت لا يتوقف كامل يوقفها معاكم من عدستان واستحب الهديه وركعتين بالكافرون من واجبات انك ساعه من التحرن وتلبس اللباس اللي هي تلبس صلي ركعتين معناها زاد من نفل الاحرام انك تصلي ركعتين وهذه الركعتين فاكثر ما لا بد قاعد ولا ركعتين يا بعد بدي تقعد ولكن اقل من ركعتين تقرأ في الأولى بالكافرون ودى ثانية بالإخلاص ومنين توفى منهم يضطك تكثر من الدعاء والاستغفار والذكر وتسأل الله يعينك على أداء هذا الواجب اللي مستقبل وتقوم من بدل الراكعتين المتصلتين حالاً في الاغتسال حالا وبدأ في العمل ومنين تعود اللي راكب عند منين تركب تعالى داخل في الإحرام ومنين تعود اللي ماشي مولي تعالى داخل في الإحرام مجرد المشي وهذا هذا هو نية الدخول في أعمال الحج وهو التوجه إلى بيت الله الحرام وأداء الواجبات المتعلقة بذلك كامل هذا هو النية والفعل اللي هو بدء العمل والقول اللي هو التلبية اللي هو هذا القول الوالد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك هذا هو التلبية <تكلم> كم لك الساعة واللي ماشي سلت تبدأ أكوى معناه استصحيب الهدية ركعتين بالكافرون ثم لإخلاصهما فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا وعمل قول اللي هو يرقلنا والعمل اللي هو الأفعال كماشي عيد مثال العمل أو تلبية مثال القول مما تصل معناها من ذاك اللي تصل كامل بالإحرام وجدداها اللي هي التربية كلما تجددت حال كل عيد تربية واجب رجال يتم كلما تجددت حال كمنادم كان راكب منزل يقوم يلبى ومنادم كان ناس يركب يقوم يلبى ومنادم كان صلي من هنا يقوم يلبى كان كلما تجددت حال كان وكان كل أو كان لقية الرفاق والسالم معهم بيني ومن ذاك يقوم إلى كم والذاك ما أنا وجددا هذا اللي هي التربية وجددا هذا لما عناه القرآنها كلما تجددت حال وينصليت ثم اندانت مكة وفقت سيلبي ذي طون بلا دكن خارج الصغص لآخر منين تلحق الحق طون مكان معه بعيد من مكتك قريب منها يعطيك الساعة تعدل الاغتسال آخر الثاني هو الثاني من الاغتسالات وهذا الاغتسال يختلف عن لول لو اغتسال فيه الدلك وفيه كل ما يلزم في الاغتسال الواجب وهذا اللي هو الصلاة هو اغتسال بلا دلك معناه ما مطلوب فيه الدلك بعد قام عنه به الدلك من ازالة الوسخ والتنظف يوذكو مع المشرعين إذن عنو دلك معناه غسل بلا دلك اللي صب فلا ذلكن ومن كود الثانية يدخلها من الصدف وتفهم ذاك الغسل عند يطوان قم قابل الطريق ياك تدخل على البيت الله الحرام من بين الثانية من عازد من عند كود الثانية كديا قال لكودية الثانية قريب من البيت العزيز داخل العند إذا وصلت للبيوت فتركت البيئة وكل شغل وصلكال البيت من باب السلام نان تفصت تضحي تفصل في البيوت ووسطهم قريبة من البيت ترك عناك التربية لك ساعة و... وكل شغل لا تعرف شيء اسمه شنو هو شغلك عن التدبر والتفكير والذكر تقامم في اللي ماشي فيه وسلوكه للبيت من باب السلام خارج طريق من قال لها طريق باب السلام تعالى واخذ منها وتدخل معايا البيت منين تجيء استلام الحشرة إلى عاد اللي أمكنك استلامه وإلا تمسه بيديك وتقبلها وإلا تمسه بعود قدر اللي قدر يتواصل من الاقتراب من الحجر الأسود واسيدك ساعة لك وا وكبرا لن تعذلي حال استلامك للحجر تكبر وأتيماء سبعات أشواط كهتز جيب سبع أشواط معها سبع زقين آت في البيت كلهم لا يتبارك مع لمس الحجر الأسود إنامكنه وإلا فأقرب حال منهم وقد يسر معناه زاد عن حال كون الطائف بالبيت لا يطوف به من منذوباته لعدت الليماء فوق ذلك في الحكم أن يجعل البيت عن يساره لكم عن سبعة أشواطن به وقد يسر معناها والحال أنه قد يسر بالبيت يجعله عن يساره أنا عن الطائف بالبيت يبدأ من عند الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره يطوف به سبعة أشواطن هذه السبع كلما وصل إلى الحجر الأسودي قبله إن أمكان وإلا ذا يتدلى مع الدرجات التي قلنا يلمسه بيده ويضعها على فمه من غير تقبيل ويمسه بعود أو إلى غير ذلك ثم يتجاوز إلى الركن الثاني اللي هو المقاء منين لحقه يلط عنه يضع عليه يده ولا يقبلها ولهم الركنين الآخرين لا يقبلان ولا يلمسان باليد ذلك معنى قوله وقد يسر وكبيرا مقبلا ذاك الحجر اللي هو الحجر الأسود متاته هذه معنى عند من ينتعوذ مقابلا له عنده كذا اليماني معنى كذا الركن اليماني اللي هو المتوالي لكن ذا اللي هو الركن اليماني باليد معناها عنه يلمسه باليد من غير تقبيل خذ بياني معناه خذ ما هوضحه لك وهون يقد حد عن البيت له أربعة أركان واحد قال هو اللي فيه الحجر الأسود واحد هو اللي فيه الركن اليماني اللي هو مقام إبراهيم واثنين الأخرين ما فيهم خصوصية لذلك عاد ذاك الركن اللي فيه الحجر الأسود يلطيقبل بالفم إن أمكانه إلا فباليد وتضعه على الفم وإلا في العودي. وذلك اللي هو الركن اليماني يوضع يو يو يو يلمس باليد من غير تقبيلا والاخرين ما عندهم خصوصية وقبلوا به ولا يلمسان باليد لكن ذا باليد خذ بياني إن لم تصل للحجر يلمس باليد على للفم وكبر تقتدي قال كيف تقلنا أنا من هذا ما يصل للحجر ما قد قبله أنه يلمسه بيده ويضعها على فمه فمه تقتدي معناها تتبع السنة معناته تعود مقتديا بها وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة قال عن المادم الله يطوف عنه ياب تعود لأشواط الثلاثة الأولين يمشي فيهم رملا معناها زاد شك قريب من الدفع جك وليهم الأشواط لأربعة الباقين يعدلهم مشيا وطوف عن هذا هو السنة به اللي هو اللي كان يعدلوا السلف الصالح والكاني يعدل إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم من حد كامل اقتداء به يعود الأشواط الثلاث الأولين يعدلهم رملا معناه زاد شك شك قريب من الدفع والأخرين لاربع يعدلهم مشيا ويتوف عادي ورمول ثلاثة ويمشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أوقع منين الصيف وتوه من لشواط يلطي عدل ركعتين ويعدلهم خلف مقامي إبراهيم معناه يعود يجعيله محراب له ويصلي فيما تركعتين ويض يصليهم بالكفر لهم مع الفاتحة ودعوا بما شيء تلذ هذا المحل ذه هو من ماض استجابت الدعوة مطلوب فيه الإكسار من سؤال الله تبارك وتعالى عند الملتزم اللي هو لد من البيت إن الملتزم والحاجرة الأسود بعد واستلمي معناها آخر شيء يض عندك من الطواف واستلام الحجر الاسود يمكن تقبيله والاستلام وخرج الى الصفة رهقوف من الطواف واعد الصاع واعد السعي لا يسعى بين الصفة والمروت شفنا عن الطواف عنه اوله الطواف بعد قاعد زقنين بالبيت وهو تحيط مسجد مكة الطواف لا يوصل لا فيه الا بعد التمام لاشواط ومنيني شو ليشوات السبعة حد إنه صلى ذو كرّكعتين عيدين ركّم من أركان الطواف ولا بد منهم وصليهم خلف الملتزم خلف المقام عنه عاجب هذا الصلاة يمشي شور الصفا والمرواتلي لأداء الطواف وخرج إلى الصفا أنا لأداء السعي وخرج إلى الصفا فقف مستقبل يمشي حد لينجي للرب أو الكوّدي الصغير المسمات بالصفاء يقف عليها مستقبلا البيت ويسأل الله تبارك وتعالى ما شاء ثم ينزل ويمشي من عندها وعد المروة وخرج إلى الصفاء فقف مستقبلاً عليه ثم كبراً وهللا أول شلا يعدله والتكبير والتهليل الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله واسعى لمروة فقف مثل الصفاء معناه من انتش المروة. عدل نفس الموقف والدعاء والتكبير والتهليل اللي عدلت على الصفاء عدل المروة وخب في بطني المسيلي ذا اقتفاء معناها عن مطلوب من الساعي بين الصفاء والمروة عنه منين الحق بلدين قال له بطن المسيلي احنا زاد فيه في الوادي بل منتصف الوادي مطلوب منه الخبب اللي هو الجك والله قاعد دفع بهاللي بهاللي هاشروا امه اسماعيلة كانت منين تلحق ذاك البلد اللي ذاك هو وهي ماشي بين الصفاء والمروة تدفع عدل الخبب شك والله قاعده في ما يمتين به العجله كانت تشوف الحجه ولذلك اثارها الجلوك اللي عدلت فوقات نواقص نواقص ذوك الساعه مناسك هذا السعي اللي هو لبدنهم وخب في بطن المسيل اذا اقتفى معنا حال كونك مقتفيا للسنه عن السنه عن الخب اللي هو دفعه في بطن المسيل أربعة وقفات بكل منهما مطلوب عن هذا السعي يتألف من أربع وقفات على الصفا وأربع وقفات على المروة وكلما وقف على إحداهما سعى الأخرى وبذلك تتم له سبعة أشواط أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تم ما معنى زادة تكتم الأشواط سبعا ولا له لشو أربع وقفات بكل منهما ما جاء الأشواط السبعا واللي بينهما مدعو بما شئت بسعين وطواف ألعن السعي والطواف عنهم كلهم محل لاستجابة الدعوة ومن لو المطلوب مطلوب في الدعاء ومعمور به ويالله تحد يكثر منه مدعو بما شئت بسعين وطواف وبالصفاء ومروة ما عاجت مع اعتراف هذا هو الذي نبهنا عن سؤال الله تبارك وتعالى يالتعود مصاحب دائما بالخشوع والاعتراف بالعبودية لله والافتقار إليه واللجوء إليه ولا من جاء ولا من جاء ولا معين ولا نافع ولا ضرء إلا هو له نبه على ما أمكنه من التأدب مع الله واشتراط استجابة الدعاء بخشوع المد الداعي واعترافه بالعبودية لله وطاعته له. ودعو بما شئت بسعين وطواف وبالصفاء ومروة مع اعتراف ويجب الطهراني والستر على من طاف ندبها بسعين اجتلاء قال عن لا يتكلم على حكم الطهارة عن الطهارة معنى زاد حد يعود على طهارة كاملة معنى متوضي اللي لحكم الله مغتسل يجب الطهراني اللي هو طهر الحدث وطهر الخبث يعود ثيابه وبدنه ما فيهم الأخباث ما فيهم النجاسة وعود هو على طهارتي معناها متوضعون يجيب الطهراني والستر ويعود كذلك ساترا لعورته والعرارة أنفسنا نتكلم عليه كعند الصلع عور من الرجل يومنا على من طاف من هذا يطوف طوف بالبيت واجب إليه يعود حاصل على الطهارتين الحدثية والخبثية ويعود حاصل على ستر العورتي كما يشترط... تشترط هذه المسائل في الصلع كذلك تشترط في, الس... في الطواف ويجب الطهراني والستر على من طاف ندبها بسعي اجتلام عنها زاد عنها أمناد الله يسعى بين الصفا والمروة من دوب الويكسا على طهارة كاملة من حدث وخبث ويعد مولي على ساترا لعورته وجامع محتاج وعد فلبي لي عرفه منين فمن السعي بين الصفا والمروة يرط يبدأ من ثم يبدأ التلبية ويتوجه وعد مصلى عرفته معناها راه وعد لها يبدأ يتوجه شهر اللي يقف بها الوقوف الواجب اللي هو الركن اللي لا يعوض وعد للتلبية فلبي معناها زاد كرر التلبية لبيك اللهم لبيك لمصلى معناها في اتجاه مصلى عرفه اللي هو الجبل المعروف وخطبة السابع تأتي للصفة معناها عن هون من الفاتفة من الكامل يرجع للتلبية اللي كان يعدل ويواصل سيره الى ان يصل لمصلى عرفته انين يصل اليه لا يتوقف عن التلبية ويقف عليه في ظل بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين هذه ان شاء الله بداية الشريط العاشر من تقريت ابن عاشر وشكرا بعد حكمنا الله من الصم بعد سبقت له شبه ترجمة وكلمة عنه في آخر الشريط التاسع والعنى نبدأ في بداية الشريط العاشر بعد إيم من عند راس النظم إن شاء الله قال صيام شهر رمضان وجباف رجبين شعبان الصوم النوديباء عن نواجب وهذا فتنقلنا عن نواجب بالكتاب والسنة والإجماعي واخصص هو ذكر شهر رمضان له اللي هو, هو اللي نصت الآيات على وجوبه واللي هو الصوم الواجب والاخر ذكر يقتضيه تقتضيه اسباب اخرى ما هو الكلام هذا غير بساهو يذكرنا هنا تي شهر رمضان جاكرت عليه ذكر هذا الصوم اللي, اللي ما هو واجب هذا الصوم المندوب اللي هو صوم شعبانه وصام رجل وصام تسعة حجتين و... و... و... وعشر محرم هذا مندوب. قال صيام شهر رمضان وشعبان. ما في قاشك. في رجبين وفي شعبان. صومنوا الديبام عنها مندوب صوم ثلاثة أيام من كل واحد منهم. و... ويتأكد يقولوا عن صوم يوم سبعة وعشرين من رجب ويوم خمستاعش من شعبان و... ودرجام التسعة. من للحجتين اللي هو العيد ويتأكد الصوم في النهار الثامن والتاسع منهم. كم تأكل من من محرم اللي هو عاشور عشرة أيام الأولى منه مندوب الصوم هو يتأكد في الصوم من النهار العاشر منهم هذا كان المزار هو اللي يقول كتسعة حجتين وأحرى الأخير معناها التالي من ال تسعة الحجتين كذا المحرم اللي هو قلنا عنه شهر عاشور وأحرى معناها يتأكد الصوم والله الندب في العاشر منها ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال بعد لا يجب أنه مذبتات الشهر ذيك من منكم الشهر أنا حصل له به العلم ولا يقول لنا ذاك اللي حصل العلم بشهر رمضان قال عنه يحصل برؤية الشخص نفسه والله بكمال شعبان ثلاثين ليلة والله مولي برؤية عدلين أو مستفيضة أو بحكم حاكم أو الخبر عنهما مولي معناها إذا جاءنا عدلين ونقلونا عن عدلين والله جاءنا عدل ونقلنا عن قرية والله جاءنا حد ونقلنا حكم الحاكم والله حكم الجماعة المكلة اللي هذا كامل يثبت به الشهر هو وقع رمضان ويسوى شوال ويسوى سن شهر وهو الصلاة يتكلمون هنا على أركان قال فرض الصيام معناها زاد ركنه فرض الصيام الفرض الله هو الركن فرض الصيام نية بليله وترك وطع شربه وأكله قال عن أركان الصوم والله فرايضوا سموهم من ذاك بغينا عنهم واثنين لأول النية اللي هي القصد ومحلها القلب ومحلها القلب ولا بد من هذه إلا لا قد تصح الأعمال ولا أحرى العبادات ما قد تصح دون العبادة دون النية التي تتميزها فرضو الصيام قال النية معناها قصط معناها لا بد من عقيد النية للصام أنه صام واشب والله صام مندوب ولا صام قضاء والله صوم عدا لا بد من تعيينه بالنية وهذه النية محلها القلب معناها زاد ما هي متعلقة باللسان ولا الجوارح غير بعض القلب لا بد من تعينها وتميزها ولا قالها بلسانهم واللي ما وقتها الليل معناها لا بد من عقدها بجزء من الليل ولكن الليل كامل ظرف لها منين يعقدها في اليوراصلات المغرب إليين ما شاء الله قبل طول الفجر التمجازي تويك الساعة كامل يسوى عدلة ثقل الليل ويسوى أخلوها ألا تعود هي بالليل بنية مبيتة اللي قال الشخاري أرض الصيام نية ومحلها الليل أنا ألاود من عقيد النية في الليل ترك وطء شربه وأكله كذلك الفرض الثاني والركن الثاني هو الإمساك عن شهوتين الفمي والفرجي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ونقلنا شهوتين الفم دخل فيها كل ما يصل إلى المعدة وتوفر شرط صحته أن لا تزداد المعدة بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس سو ذي قد من منين حتى هنا تي يتكلم على على الحقنة هذه اللي معناها اللي كانت تبطل الصام والله ما تبطل قالوا عنها الذي في الى اللي حد يظن ومن باب حرا من باب حرا عنها تصل إلى معدته يحصل لمنهقوت والله يجبر منها مذاق والله قوة يقولوا عنها تفسد صم وعنها حرام عليه العاد اللي ما هو محتاج لها للدواء <تصفيق> حد ما حقق عنها لا تصير للمعدة تقول ما تخصر ليش المهم لا تزداد المعدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الركن الثاني من أركان الصام بعد النية وكذلك الإمساك عن شهوة الفرج أي شيء يصل أو يوصل أو يسبب خروج المني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا حرام القدوم عليه من أين يحصل خروج المني يمولره وفسد الصام وربما لزمت الكفارة إلى هذا اللي هو متعمدا إلا في حالة واحدة هي حالة احتلام النائم اللي ما هو مسبب ولا سابق نظر ولا تفكر ولا ملامسة هذا يقول عنه لا يفسد صامه ولا يلزمهم قضاء وإنما يقوم منهم التوفيط تصير وصلي لا لا, لا ليش غير بعد اللي بشرط اللي هما مقدمات كالقبله واللمس والنظر هذا إلى عاد اللي يودي إلى خروج المني يعود حرام ومنين يخرج المني يعود ملابس الصوم ويكفر عاد اللي يعود مكروه كراهه شنيعه به اللي هو التعريض بالصم ابدا في رمضان لا يتوسل <تصفيق> قضية الدقة لا يمكنني التفصيل فيها لأن الناس مختلفون فيها أقصى اختلاف فيهم من يقول ان الدقة لا تصل إلى المعدة ما تخصر الصوم ولا تخصرش وفيهم من يستدل ياسر لدلة عن الدقة عنها تصل ولذلك يقول عمولاها يتقرع ريحتها وربما تقرع طعمتها وعن هذا ورك اللي يتقرع عمولاها ريحته والله يتقرع الطعم ثم أنا عنه جاي من المعدة وعليه تعود وصلت إلى المعدتي وتعود منفس الصم وعليه الحزمة الواحد ما يعدلها وهو بصي صو جاهي منا وهذا هو اللي عندنا فيه حد من اللي متيقن هو في شيء والله عنده فيها تفصيل في الناس تدق أراهم يقولون عنهم ما هم الساوي ذاك ما نعرفه المهم أنا نحن نحذر ونقوله عن أي شيء وصل للميعدت يسوه من أي منفذ عن فسد الصوم ولا من عاد واصل من عند الفم والله لا يكفر الله الفر ومنين يعود ما هو واصل عن طريق الفم بعد عود فسد الصوم بعد يوم لا هذا هو فرض فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه كذلك ترك وطئ وترك الشرب وترك الأكل انا زاد قلنا عنه قاعد لا عبارة عن الإمساك وعن شهوة يلف من الفرجين طويل فشري إلى وروب الشمس ويبت الشروب رؤية الهلال بثلاثين قبيلا في كمال فرض الصيام منية بليله وترك فط شربه وأكله والقيء مع إصالي شيء للمعد من أذننا وعيننا إن قدر هذا اللي اتنقلنا قلنا عنه لا بد للصائم باش من يترك القيء معناها القذاف ما يسبب فيه ولا جاه غالبا يحذر من عنه ينعكس منه شيء بعد القدرة على طرحه من الساعة اللي يلحقلوا بل منين قد يدفلوا يعس من عنه تليرشع منه شلارة حتى يبتلعه ومن تخلق الوراق وصام بطل كيبتاك إصال شيء للمعدة يصوه من أي منفذ من أذن قال أو عين أو أنفن أدوى رد معناها عنه هاي بركاتية المنافذ نهومة يعس من عنه يوصل معاهم يوصل اللي شيء يده يسوه من العين ويسوه من الأنف وعين معناها عن خالق شي من الأشياء يتصير للمعدة عن طريق العين كيف الكحلة هذه يقولوا عنها من أدم دار الكحلة العيني في النهار عنها ربما مشات مع المنافذ وعود يتنخمها ومنين تصل بل النخام معناها عنه قد يبتلعها وربما قاعد يبتلعها وكيمتاك الدهين الرأس من هذا في النهار أول النهار ياسر فيه يقول عنه يعود يجبر رايحة تاك الدهين والله يتنخمه والله يجبره معناه عنه يمشي مع منافذ الشعري إلى أن يصل للمعدة عن هذا ما يتواسق يا كوة معي صالي شيء أي شيء منكرة للمعدة من أذن أو عين أو أنف كيف تاكش يصل مع الأنف والله الأذن يسويشن هو وقت طلوع فجره إلى الغروب هذا الكاتية هو الوقت المحدد لوقت الصوم معناها من الساعة اللي يطلع الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس ويدخل وقت المغرب هذا هو وقت الصوم والعقل فيه هو شرط الوجوب هنا الصاش الله يتكلمنا فيه على شين قال شروط الوجوب داك ومعناها زاد المسائل اللي ما يوجب الصام دونها هذه اللي قال لا شروط الوجوب أولا منها هذا العقد اللي فاقد العقل لا يجب عليه شيء قاص وشنو من باب حرصه هي اولي معناها في اول فجره والله في ليله و... وليقضي فاقده قال النص هون انا فقد العقل زينا هذا رمضان عن قاص ومصح قد يعود مولي ما هوش بعليه في العقد عنيه في الوقت ما هو ما عقد لا عقد ما هوش بعري الشيء غير بعد عنه لا يقضي عنها عنه لا يمس اللي في القضاء عن أي يوم أفطره البالغ من رمضان وشبع عليه قضاؤه يصو الوجه اللي فاطر عليه ويسوى قدو يسوى شنو يكون عنه العقد هو أول شرط الوجود وليقضي فاقده والحيض مانع صاما كذلك من المسائل اللي تشترط في وجوب الصوم وصحته هي خلو المرأة من دم الحيض ودم النفاس معناها عنها ما مع حدها متلبسه بحال دم الحيض او دم النفاس حرام عليها الصوم الا عدلته ما صح ولا غير بعد تقضيه ذات تقضي ايام حيضها ايام نفاسها الحيض مانع صاما وتقضي الفرض عنها ارتفع معناها الوقت اللي ارتفاع عنها الحيض ثم ذاك اللي مساء من رمضان وبعده تقضي ذاك اللي افطرت في زمنه هذه هي بعض من هذه ويكما اللي ذكرنا ويكما للبعض من الشروط ويكره اللمس وفكر سليما دعبا من المذيوة الا حرما قال عن ذيك المقدمات اللي قطل لما احنا لها قبيل فول النظم اللي هو اللمس والفكر والقبلة إلى آخره قال لهم مقدمات الجماعة هذه مكروهة بشرط تعود علمات السلامة عادة يعدلها لا يخسر عليه الشيء وما إلى عادة اللي هي عادة تؤدي إلى خروج المذي وراء المذي ما هو المني المذي اللي ما أن يخرجه إثرالين عاضي لا هو المني اللي يخرج مقارما للذة عادة وذيك السحراء بها اللي عادة عرضا ولي لخروجه المني إلا بسد الصن وكرهوا ذوقا كقدر معناها زاد عن مكروه هم اللي حد يضوق بالسانه مثل لهو بذوق القدر حد يغمي الصبع فميها وضوقها يكانها ملحا والماء هذا عنه مكروه مكروه هلا في يعود ما لا ينعكس منها شيء مع معاه لين يصل طوال ما إلى عادل الله يدعكس منها شيء يتعود حرام ذيك الساعة كرهوا شيء ما لا مجرد ذوق الطعن كيف, كيف ذوق القدر وكره كذلك هذا معناه كثرة الكلام وهذا المسائل المكروه في الصن وتنقص الأشرا إلى خلق غالب وقئ وذباب مغتفر قال عن ندم الصغار له القئ ومعناه زاد اللتم لين رجبل القذاف وغلب يرد ولأن عكس منه شيء لمعدته ما رجع منه شللار عن هذا عنه مغتفر معناه عود وهو ما علم وزن به اللي غالبون له خارج عن طاقته ولهم خصر صاموا به اللي لم ينعكسنوا شيء كذلك الذباب هاي الذباب اللي التمطير اللي ينتدخل مع منافس رقاش والله ما عفمه عن أموالي مغتفر يقص ساعة اللي بشرط يعود بعد لما يقدر على على على طرحها لعد اللي قدر على طرحها بعد تركه يعود يقص واللي ما ثلاث مغتفر واليبو قيع وذباب مغتفر كيف تاك غبار الصانع هذا ما اللي ملازم الصناعة اللي هي الغبار اسمه غبار التراب ويسوه غبار شيء أخر هذا الغبار مغتفر له به اللي به معيشته كيف من ما يغتفر استعمال السواك اليابس معناه حد يقبض عود يابس ويستاك به هذا مغتفر ما خسر شيء ومفهوم يابس عن العادل للعود ما بلول يعود ما يتواسى السواك به مكروه العادل ما ولا يزدلد منه شيء والعادل الله يزدلد منه شيء معناه يا صرطي عودك الساحرة قال يبقى والسواك يابس كذلك مولي مما يغتفر في الصوم إصباح الجنابة ما دم التلبس بالجنابة ليلا وعجز عن الاغتسال لك الساعة هذا مغتفر ما يخصرش عقد النية ويصبح صايم لين يعد النهار ويقادر عن الاغتسال راه يغتسر لك الساعة ذاك هو معنى إصباح جنابة كذا ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن فاه مانعه قال هون عن الصوم العادل يجب تتابعه كصوم رمضان وهذا صوم الكفارة عنه عود تكفيه نية واحدة في بدءه التمليك النية كافة كامل إليه ينقطع التتابع هذا هو معنى إلا إن فهو مانعه من أدم الصقع عنه صوم رمضان كامل ليلة الأولى التتابع معناها قد النية عنه له صوم رمضان متتابعا هذه النية لا التم تكفيه إليه يمرض وعود يفطر نيك الساعة اللي ما رضي هي هذه الكنيه اللي والسلامات والله سافر ملي ويفطر في هي راهي اللي في التلاد الدين والله يفطر ملي سهوا راهي ديك ملي لا المهم عنه منين ينقطع تتابعه ما ثلاثيك النيه في التلاد الدين يشددها واللي هو ما حضر انقطع التتابع سوف الصمر رمضان ويساو صهم الكفارة ذاك معنى ونية واحدة مثلا تكفي أي تجزئ لما تتابعه يجب معنى لما يجب تتابعه كرمضان الكفارة إلا إن فالتتابعة مانع يمنع التتابعة كالمرض والسفر لكساعة لابدن تجديدها وهنا نقول عن المسافر هذا عنه ما كافيته نية العادل اللي هو صائمه في السفريه من عقد نية رمضان مازال هاني عند أهله وقت عادل أبو من رمضان وشم سافر أراه ذيك النية اللي عقد النهارات من نية التتابع ما هي كافيته من يعود الله يصم في السفريه لابد من يتم كله إليه عقد النية وكيفتاك المريض مارضا مباحا للفطر يمولي لابد من يتم كله إليه عقد النية فيه اللي هو ما ما شبه التتابع هذا هو عدل يتكلمنا على الشيء قاله منذوبات مولي عن أهم سائر منذوبة للصايم نديب تعجير لفطر رفعه كذا كتاخر صحور تبعه يلعى من ما يندب للصايم عنا معجل الفطر ولكن هذا التعجير اللي بشرط تحقق الليل بعد. ما يقدر بعد الحق من عزة المندوب ولا عزة تعجير الفطر فاشي الفطر ما شاك في الليل وإلا من أن يعدلها تلزم الكفارة والقضاء الأثنين غير العاد اللي هو تحقق عند عادة الليل مندوب لديك الساعة على الشهر الفطر معناها ما يحاني شو منه ساعة ولا دقائق دام من الساعة اللي يتحقق الليل يعد مندوب لديك الساعة يشفاط كذا كتاخير سحوري انتبعه كي بتاكمل مندوب للصائم يأخر سحوره إلىين يعود الوقت الأخير من الليل هذا مندوب وقال لكن بعد ندبية تأخير السحور ما تبيح تبيحه التسحر فاتشكه الصبح لا بد البعد من يتحقق هو ما فيها عنده شك عن سحور ذاك عقبه جزء من الليل يسوصه هو ياسر يسوى شوي وأما إذا عاد اللي هو شكه الصبح ثم تسحره صومه فاسد فالإمساك واجب إليه والكفار يقول عنها ما هي واجب عليه اللي كان متلبسا بحلم عاد معجر الفطر ومؤخر السحور بينهم آآ آآ بينهم فرق شوي بات بينهم نسبة نعموم وخصوص والله زاد نسبة التماثل والتناء تمانع عادوا هم الاثنين مندوبين مندوب تعجير الفطر ومندوب تأخير السحور وعادوا كلهم يجد يعدل ومتحقق بقاء الوقت اللي كان فيه والله يعدل وملي شاك فيه <تصفيق> عاد مؤخر السحوري منين يتم سحور سحوره يشك في عن الصبح وصبح حرام عليه تري السحر حرام عليه ينشئ في الصبح منين يعدلها ويتبين عنه فتح عاد مع الصباح ديك الساعه يقولوا عنه واجب عليه قضاء ذاك اليوم واجب عليه مساك ولا يضل ماسك النهار ويقضيه غير الكفارة ما عليه به اللي كان متمسكا بحل واللي هو معجل الفطر العاد اللي هو عجل الفطرة وما زال شاكا في الليل اللي بقى كان قاعد الليل والله ما زال دقيقه ظنته من النهار وقام افطر ديك الساعه عاد واجب عليه اليوم اتفاقا واوجب عليه الكفاره به اللي كان متلبسا بحرمة وانتهكها هذا هو الفرق بينهم ديبه تاجيل اللي فطر رفعه كذا كتاخير سحور تابعه راهو من ذباط وعد الصائم بعد الناشين القضاء قال ما نفطر الفرض قضاه توف اطراقا اي انسان باد افطر يوما من رمضان وشبه عليه قضاه صور الوجه اللي فطر عليه ويسوى الحال كل إنسان أفطر يوما من رمضان وجب عليه قضاءه لكن عنه عنده حالة حالة يعود اللي واجب لا القضاء وتوف وحالة يعود واجب إليه القضاء والكفارة الاثنين وفي حال عنه عليه إليه الكفارة الكفارة مولينا نوعين مزل الله يجبوها إن شاء الله وأربعه دون لا نقول عنه هو عنده حال ويجب القضاء وحده حال ويجب عليه القضاء والكفارة قضاء لا لكل يوم من عفطره من رمضان والكفارة عياد ويجب عياد تسقط من عفطرة الفرض قضاء هو ليزيد كفارة في رمضان إن عمد عمد الصلاش وهذا لا يتعمد لازم الكفارة شنو أكل والله شربين بفم أولي إخراج المني هذا هو المصير اللي توجب بالكفارة إذن عرفنا عن القضاقاء واجب لكل يوم نفطره الصام من رمضان غير الكفارة الصشنوبة يوجبها كفارة يوجبها توفرة ثلاث شروط وحدة العمد وحدة رمضان وحدة يعود هذا اللي متعمد اكل والله شربهم بفمين والله إخراجهم للمني هذا المسائل لهمهم همات موجبات الكفارة قلنا في رمضان معناها عن انتهاك للصوم في غير رمضان هذا ما وجب الكفاره كي هذام يقضي مثلا في غير رمضان وافطر عمدا هذا ما تسمى الكفارة هذا يسموه الا القضاء و... والتعمد معناها عن هذا ما متعمد متعمدون واللي ما الكفارة الكفاره ما افطر خطا والله ما رضى لك عليه وعود مولي المتعمد أكل والله شرب بفم الفم ذيك بفم عن أكل من الفم من الأنف والله الأذنين والله الشرب منهما قلوا عنه ما يلزم الكفارة يفسد الصوم وحرام غير ما يلزم الكفارة والله خروج المني المعنى اللي خروج تعمد إخراج المني وخروجهم وعما تعمده ولم يخرج فلا يلزم الكفارة وللقضاء غير بعد ذا تعمد نظرا والله تذكرا والله ملامسه من باب حراي دراش فوق ذاك والله طفلته وخرج المني وراه عاد عليه قصه القضاء الكفار الاثنين حق من افطار الفرده قضاه ولي زيد كفاره في رمضان ان عمد لاكلينا وشربي من او للمني ولو بذكر او لرفض ما بني خارج موجب خارج ما لي واش بي قضاء الكفاره الاثنين اللي هو رفض بنيت يعني ما ديم تصام في رمضان إلين يرفض النية في النهار يقول لراني فاسخ النية أعوذ بالله في رمضان هذا وجب عليه القضاء والكفارة إلا اللهم العاد اللي خلعوا هذا النية متأولا فيه تاويلا قريبا وذلك تاول القريب من ذكروه ذكروه له قالوا عنه لا ينفعل لا قريب العهد في الإسلام واللي هو حضر ياسر في الإسلام وفي دار الإسلام ونقرأ عليه أذنه الفقه مع المسلمين يقولوا عنه لا ينفعل تاول القريب القريبة لكن يقول ما كنت قائل عن ذلك خسر الشيء والله ما كنت قال عن النية عنها ترتفط اللي هو هذا عنه لا ينفع إلا قريب العهد بالإسلام معناه أنه الحمد لله يحمد ذا الدهر ما ينفعنا. نحذره بعد من رفض النية اللي هو المهم أكو معنى بلا تأول القريب ويباح للضر للضر أو سفر قصر أي مباح هو نراه وجاب الفطر المحرم اللي يرزم القضاء والكفارة عاد الصلاة يجيب لنا الفطر المباح اللي يلزم القضاء ولا كفارة فيه لذلك قال ويباح اللي هو الفطر للضر معناه زاد المنادم حصل له الضر من المرض والله الجوع والله العطش الساعة يباح له الفطر والله داع يجب عليه هذا الفطر لما أن يكون هو صايم وهذا في نهار رمضان وحصل له الضر يكسعي عليه يفطر نقول زاد نحن يقطع مانا يخسر صومه حتى يوزيل الضر وللعاد الضر بعد لاحق شديد العذاب وأصبح هو أمه اللي عاد مرض وإلى أصبح صايم لا ينزاد مرضه والله يتأخر بروه والله عاجز عنه بمرضه هذا قاعد له يصبح فاطر يصبح النية إذا هذه هي حالات الفطر للضر إما أن يكون لمرض حاصل يخاف تأخذ ربئه والله زيادته والله مولي مرض متوقع متحقق عن لا يحصل له بالصم والله حصل له شديد العذام العطش والله الشوعي هذا كامل اللي يبيح الفطر والله يجبه إلى عادل خشية على النفس ويباح للضر أو سفر قصر كيف تكن مولي يباح الفطر في سفر القصر إلى عادل القصر مباح منادم سافر وابتدأ السفر بالفيل فاتم شاء عن مكانه وعاد في أثناء سفره وقاطع هو عنه لا هي يقطع مسافة قصر معناها أقلها 48 كيلومتر نقول نحن اليوم وقعوا جازم بقطعها دفعة ما متحرح حد وراه هو لا ولا هي يقلع في الطريق مماصي عنه وفاتم شاء خرج عن مكانه إذن عاد ماتره في القرية ولا المدينة اللي كان فيها لك الساعة الى عاد اللي خرج من اهله ليلا جايز الوعق الدنيا معناه يصبح نية الفطر ديك الليل الى عاد اللي خرج من محلته مزال الليل وذا خرج عنهم مزال في عدد في عاد في النهار اصبح عندهم واجب عليه يصبح صايم ويظل صايم وظل مسافر صايم ما يكتعكون اللي احصلوا شديد الاذاء لغير ليلة الاخرة لا يباد في سفره مصلي ركعتين قصرا يقول الساعة عيالتي يقول دي صبح عني فطر، فاطر لذلك جاءت في الآية فمن كان منكم مريضاً أو على السفرين فعدة من أيام أخر قالوا ظاهريين أن هذه عدة من أيام أخر أنها لا يجزئ غيرها وأنها واجبة أن واجبة للمريض والمسافر يفطر في رمضان ويصوم أيام أخر وأنها يقضيهم وإلا تعود ما يصالحاً ما يعد جازيه والمذاف الأخرين ذاك ما قالوا قالوا عنه بعض هو العادل لي يشق يشق به الصوم في السفر والله المرض يعد معكم ويعدل به اللي الله تبارك وتعالى يحب أن تتار وخصه كما يحب أن تتار غير بعد العادل لي عدل الصوم في سفره والله مرضه وأدى يصوه مشق به رهو الصوم بعد أجزاءه لا عليه قضى إذا أفطر ملي رهو عمل الرخصة هذا العدل المتعدل لا يقضي بأيام وخرى هذا معنى يباح للضر أو السفاري قصر معنى سفير مباح في قصر أي معنى بشرط أن يكون السفر مباحا خرجنا من ذاك السفر غير المباح كيف سفر العابق والعاصي قاطع الطريق والناشز والمسافرة بغير إذن زوجها هذا كامل سفرهم حرام وحرام عليهم قصر وصلاة حرام عليهم ويبطر في رمضان ومللها وساوة وعمده في النفل دون ضره محرم وليقضي لا في الغيري قال عن هذا الفطر من هذا المتعمده في النفل وقع كان صايم نهار نفلا وتوف تطوعا لله تبارك وتعالى وقاموا أفطار في هذا النهار الذي هو عمدا فاتضح النهار الله عادر قائلا والوقت من النهار أفطار عمدا يسوى هو بشربين ويسوى بأكلين ويسوى بوطعين ويسوى برفض نيتهم عن هذا الفعل الحرام اولا القدوم عليه به اللي من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها هو معها الله تبارك وتعالى وفات صام له نهارا أراه تحقق في ذمته وحرام عليه تلرفضه عاقب ذاك لا يقضي ذا النهار اللي لأفطار نفله عمدا هذا النهار كان ما هو لا أشبع ليه ومن أنبدأ به عاد صام المتطوع في مسألتين أولا هو الفطر خطئا ما لا يفسده منادم صائم تطوعا صايم نهار نافله تطوعا وابتلع شيء ما يبغضه كيف نقول نحن خسر نهار هذا ما ما يخسر صام تطوعا لا لا يمسك ظن صايم تطوع ولا خسر عليه يمس له يفطر يا منين يفطر عمدا لا يعود فعاله فعلا حرام ويجب له القضاء لكن النهار اللي ذاك هو ترتب في ممتي ويجب له قضاء أكو معنى عمده في الفطر وعمده في النفر دون ضر مفهوم دون ضر عن ذا أفطار لمرض والله لعلة إكسعمه محرامه لأله القضاء وليقضي معناها يقضي لكن النفر اللي كان صايم وأفطاره عمدا لا في الغير معناها ما خارج نفر يقضى يكون في هذه الحالة في حال هو بصق به اللازمة الكفارة وعادنا اللهم عنها أفطر في نهار رمضان عمدا بأكل والله شربين والله بوطين والله برفض نية المسائل لربعهما اللي وجبوا الكفارة في نهار رمضان بشرط العمد إيك الساعة باش له كفر أولا قال لك كفرا بصوم شهرين ولا معنا زاد عنه كفر بصوم شهرين متتابعين ومنين يتعمد قطع التتابع نهار تالي منهم يرجع لولهم وعما فطره خطاء معناه زاد ضررا والله خطاء ما يخصر التتابع كيف ناد المرض والله أفطر خطاء ذاك ما خصر التتابع اللي تم تابع صوم يغالي لا أفطر عمداً تعمد الفطرة يسوى هو كفاءة صام شهره شيء قال لا لا يرجع لي أولها أول الكفار كثيرا بصام شهرين وإلى عيص الكفارة كيف قاعد ترتب عليه هو لا يعود انتهك رمضان كامل قال له يا رمضان بعد ما نصايمك أراه لزمته كفارة عن رمضان كامل منين ينتهك كنهار واحد منه يقول انت النهار بعد اللي واحد ما نصايمك وتوفى لا النهار الأول من رمضان والله العاشر والله ليون باطل راه أراه لزمته كفارة عن ذلك اليوم هذا معناها عن الكفارة ترتب عن كل انتهاكته ومن آدم انتهك في رمضان معناها أفطر عمدا الله لازمته كفارة لا يتوب منها ويسترجع ويقول أنه لله أنا رأيك افطرت عمدا ولازمتني كفارة ويصوم من يرجع للصام وينتهك مرة أخرى الله لازمته كفارة كلما انتهك تلزم تلزمه كفارة العادة الصهوة هذا رمضان انتهكه مرة واحدة انتهكه دفعة واحدة كيف تجيل أولا تلزم تلزمه كفارة واحدون عن رمضان معنى عن الكفارة تتعلق كل كلما خالف الإنسان أمر الله وافطر فينا هذا رمضان عمدا استوى بحد من المسائل اللي قلنا تلزمه كفارة